ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق واحسنا تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم ما اولئك اولئك شر مكانا واضل سبيلا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 أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا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 وَُصْطيَغ مَِّا خَلَقُل وَُسْطيَغُ مَِّا خَلَقنا, خلقنا أنن عَمَ وَأَنا سكَكثير وَلَقَلِ صََفْنابُ بَإلَهُم لَذكَّروا فَأَب أَكْتَر س إلا كُفُور وَلَ شئنا لََعَثنَا فيِي كلُلِّ قَريةٍذرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خَلَقَ من الماء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 والَّذينَ إِذَا دُكرِروا مِ آياتاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيهَا صَُّ وَعَُْانَ والَّذينَ يَقولُونَ رَبَّنَهَ بِلَنا مِنْ أَزواجِنَا وَذُّاتِنَا قُرْ وَتَعيُون وَجَعَنا لِمُتَّقينَ إمامَا أُل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 بسم الله الرحمن الرحيم واسيم ام تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان شان وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ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 وَطِيلًا لِّلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ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 إ شِْرضمَةُ قَلُون وَإِهُم لناَا لَغَائِون وَإَِّ لَ جمِيرٌ حَذِرون فَأخْرَجنَاهُم مِن جََّاتِ ميون وَكُنُوز وَمَقامامِ كَريم كَذَانكَ وَأَرَثناَاهَا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 فَنَفْلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَسْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِذْ ربك لهو العزيز الرحيم قتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه مَا تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون.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 وَالَّذِي هو وَيَسْقِينُ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينُ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينُ وَالَّذِي أُطْمَئِنُّ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي مِصْطَارِحِ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ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 فيها يختصمون تالله انكم في ضلال نبي اذ نسويكم برب العالمين وما ظنننا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ